إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم شؤ العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتُنقًّا قُرْآنًا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْقِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ نَذِيرُ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَنَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ إني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إن في تسعة آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين.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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 يا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اغفر لي صانحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فما كث غير بعيدٍ فقَالَ أَحَفَّ بِمَا لَمْ تُحِصُّ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَتَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 119. وما تعلنون 110. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 111. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هلا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو مدونني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون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 ما رأت حتبت ندت وكشفت عن سقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.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 ونجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 ثناء به حذاء قذا تبهدث ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االههم الله من قوم يعدلون امم 111. وجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 112. أإله مع الله بل أكثرهم لا يغلمون 113. أما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 من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرة بين يدي رحمته أَإِلَهُمْ مَالَ اللَّهِ كَعَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برآنكم إن كنتم صادقين هُنَّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الذَّارِكَةُ عِنْدَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا هَلْ هُمَا آمِنُونَ 119. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 110. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 سُنَّ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ زَا أَبِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِيرِينَ وَقُلِ اللَّهُمَّ اعْبُدُنَا وَاعْبُدُوا الْمُسْلِمِينَ وَاعْبُدُوا الْمُسْلِمِينَ وَاعْبُدُوا الْمُسْلِمِينَ وَاعْبُدُوا الْمُسْلِمِينَ وَاعْبُدُوا